It's kicking my brain can't stop now i'm losing my brain can't stop can't stop now it's kicking my brain kicking my brain kicking kicking kick my brain اش اسوي بغيبته بعدين هيا قلبي يا مسكين احبه صار خمس سنين وفارق نقابل يا من هلا دمعتي بالعين ايا قلبي ايا مسكين يا قلبي ايا اول افراقه رجفنا ولا دمعه اجف جفنا وما مدري ليش عايفنا شا اسوي بغيبته بعدين بالقلب وعل عند افرقنا السهلة وحنا بدون تعبانين ايا قلبي ايا مسكين وخلى خلى خلى خلى خلى خل بالقلب وعل عند افرقنا السهلة وحنا Eerlijk niet, maak ik de rest inzicht. Ik wil de ik wil de witte, ik wil de witte, ik wil ik wil de witte, ik wil de witte, ik ik wil de ik wil de ik wil ik wil ik wil ik wil خلى دمعتي بالعين ايا قلبي ايا مسكين ايا قلبي أيا أول مسكين اول افراقه رجفنه ولا دمعه بيجب جفنه أو مدري ليش عايفنا شاسوي سوي بغيبته بعديا ايا قلبي ايا مسكين وخلى خله خله خله خلى خلى بالقالب عله فراقنا افراقنا السهلة وحنا Haal de hal. Haal de hal. Haal مع مجنون ما يدرنا يقولون عافق بعد القاوين يا <تصفيق> قلبي هيا قلبي هيا قلبي من راحب تعد أحس الشاق موتني يا رب تخيلك ارحمني علي فرقه أبد موسيا We hebben een beetje moeite. We hebben een beetje moeite. een beetje moeite. We hebben een beetje een beetje